Bismillahirrahmanirrahim. Ja, Ejuhal muzzeml, kum illa lejla illa qaleila, nisfehu, au inqus minhu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 وَذَرُنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِنَّ عَمَتِي وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَهُ وَجِحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وعذابا أليما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 السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا Da prav so zelo igam tega, odaj ten soli drop and hla, odored Veš totajstj soci zabi is, a Apo lahko moja, zavodijo barali vezmeti مَا ašu, so ulicerijo o kvadivi strejile v ašu. Apo lahko فِي musih zelo INTERPANILA. Dolanakmer%, poľ وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا